انتظروها بعد قليل زينب تحضر دون كفيل بعد قليل زينب تحضر فاستقبلوا بنت النبي في صحنها بعد السبي فاستقبلوا بعد السبي صلوا على محمد وال محمد انتظروها بعد قليل زينب تحضر دون كفيل انتظروها بعد قليل زينب تحضر دون كفيل فاستقبلوا بنت النبي صحنها بعد السم فاستقبلوا بنت النبي في صحنها بعد السم انتظروها انتظروها بعد قليل جينبه تحضر دون انتظروها انتظروا فانا بنيت زينب تا بنت النبي في صحنها وين بعده يا الله فاستقبلوا بنت النبي في صحنها بعد السنة انتظروها بعد قليل زينب تحضر دون كفر انتظروها بعد قليل ayna bo tahdar dunaka fi fastaqbilu mino bintan nabiy fi sahniha eh subhanas sami bintan nabiy fi sahniha ma sha eh جاء خبر فينا وانكشر ايدك ايدك ارفعها ماجوب ماجوب عن زينب جاء خبر وشاعه فينا وانكشر قالوا ما لا غيم مستاق فلنجتمع عند النهار مع القائم من مع القائم من هيا نذهب غير تبيجي نحمل في الأيدي الإكلية هيا نذهب بالتبجير نحمل في الأيدي الإكلية لجينا بنبتو النبي وين في صحنها بعد السبب 雨 i wonder you, birany a shirt know, i am a 26 d trudu بعد السم فاستقبلوا فاستقبلوا النبي في بعد السم الشاعر الدكتور أحمد العلياوي عن زينب جاء خال بلا كلمة بلا كلمة بلا كلمة بلا كلمة بلا كلمة عن زينب شعاء الخبر وشع فينا والتشع. نشمي قالوا آتك من السفر قالوا малан га мен мустаққа фал нажтаму ҳинда حملوا في ايدي الاكلي لزينبه بنت النبي في صحنها بعد السف انتظروها انتظروها سبحان <تصفيق> اعلى على تقبلوا فاستقبلوا انت النبي في صحنه من يخبير الحباسما من يخبير الحب عاد اغلى الثمن قد دفع اغلى الثمن وحرب كلا و ملاهى فيه عيسى كان اطفال معها وعالي يستقبلوها كل وقت اطفال للموكب في صحنها بعد السن انتظروها انتظروها بعد قليل تحضر دون هلا هلا انتظروها فاستقبلوا, فاستقبلوا النبي في صحنه بعد السبيل اي فاستقبلوا النبي ما الله في صحنه بعد السبيل من يخبي ر من, من يخبي ما لاغ فيكي ساكن اطفال معاوا اهل يستقبلوها للموكب في صحنها بعد است قبل الدنبي في صحنها راح السبيل اي يا ايوفا الناس اسرع يا ايوفا الناس اسرع للنغري هيا Zaynabu Qalat fesma'u Lana si gharun waqa'u Lana si gharun waqa'u Eila tariq farji'u Asha nejid عسى نجد من ضيع هيا نبحث كل سبيل عنهم والعب بعثوا دليل هيا نبحث كل سبيل عنهم والعب بعثوا دليل يا ربي انجح ما اطلبيه وين في صحنها بعد السفر انتظرها بعد قليل لك ها بعدش يا ايوه ناس اشريعو للنهر هيا استمعوا زينب قا صيغ وروقع هيل الطاري خي فرجيع عسى نجد هيا نبحث كل السبيل عنهم والع ب دعس هيا نبحث كل سبيل عنهم والعباس دليل يا ربي أنجح مطلبي في صحنها بعد السبيل انتظروها صحيح صحيح هلاه صوتك صوتك في صحنها بعد الشباب شباب, شباب ما شاء الله في هل صحنها بعد السبي اي على الحسين ان شاء الله جاءوا وعي لا يترى وأسرعت كل القرى فالحزن فيها أثار والشوق في طفجار من بين أفواج الورى مهدينا قد انضار صيح مهدينا قد انضار معه يمشي كل نخيل أهل النادى جبرايل معه يمشي كل نخيل اهلا ناده جبرائيل والله خلفل حجبي في صحنها بعد السابق انتظرها يا الله فيديو اروح لك انتظروها هذا <حضار> <اكتري تضح> قليل في صحنها الله <تضح> بعد نحو الموكب جاءوا وعينا يا تار عيدك عيدك رفعها نشمي جاءوا وعينا يا تار كل القرى فالحزن فيها أبثى والشنق فتفجر من بين اف واعجل ورا مهديونا فدين معه يمشي كلنا اخي أهلاً نادى منه جبرة تحشلالا معه ينشي كله ينشي أهلاً نادى أهلاً والله خيفي حجبي وين في صحنها بعد السبيح انت ضيروا هذا عدخت وينك وينك نستقبلها في صحنها بعد السابق أعلى أعلى نستقبلوا بنت في صحنها بعد السابق أي أسرع نحو الموكب يصيح يا, يا بنت النبي صيح ای صحو یا بنت من بعد بعد بعد طامئة وعجابي من كربالا لن تشربي من كربالا لن تشربي <تصفيق> أعلم أنه رزق جليل ليس ليومه طاف مثيل أعلم أنه رزق جليل ليس ليومه طف مثيل به اكتوى كل نبي في صحنها بعد السن انتظروها انتظروها بعد خليل شبو عمي أبا عبد الله الحسين نظر نظرها الليلة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله زينب مرت بيننا فانتظروها هنا فانتظروها الشمخه كفل نادت حسين قم لنا نادت حسين قم لنا نادى الحسين وعلنا لها اقيموا ما لها أقيم أسكان ولها يبقى شكر قليل بنت علي والتنزيل ولها يبقى شكر قليل بنت علي و التنزيل مثل شغبي في صحنها بعد استبي انتظروها انتظروها